ثمانيه ازواج ثمانيه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم ام انثيين كَرَجِ حَرَّ مَا أَنْتُ إِنْ سَيِينْ أَمِ الْأُنْ سَيِينْ أَمْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُمِّ سَيِينْ أَمِ الْأُنْ سَيِينْ أَمْ مَا اشْتَمَلَتْ صادقين نذبحوني بعيم ان كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين ومن اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين قولا انك ريت حرم أمي الأنسيين أمي الأنسيين ام الانسان ام الانسان ام احتملت عليه احلام الانسان ام الانسان ام احتملت عليه أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ليضل الناس بغير علم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا لتضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يُطْعِمُهُ إِلَّا وَلَا آدِيمَ فِي مَا يُشِي إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يُطْعِمُهُ إِنَّا ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فثقا أهل لغير الله به أَوْلَئِكَ مَا فِي الْغَيِّ مِنْ فِتْنَةٍ فَإِنَّهُ لِثُلَّةٍ أَوْفِقًا أُذِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وعلى الذين هادوا حرمناك الذي ظفر وعلى الذين هادوا حرمناك الشبي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت وَرِنَا الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ حَرَّاً عَلَيْنِ فُرُوحُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ إِلَّا مَا حَمَلَتْهُهُرُما أَوْ الْحَوَايا أَوْ مَا اختلط بَعْضُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْهُما ذلك جزيناهم ببغيهم ذلك جزيناهم ببغيهم واننا لصادقون واننا لصادقون